فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَ فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَ وَجَاءَ أَفْرَعُونَ وَمَن الطبله والمؤتفيكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرّابية إن لم تغل ما أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكروا وتعيها أذنوا واعية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 والملك على أرجائها، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون. يومئذ تعرضون لا تَخْفَىٰ منكم خافية فأما من أُوتِيَ كتابه بيمينه فيقول فأما مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ مَنْ قرؤوا كتابي إني ظننت أن ملاقى حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربوا هنيئا كلوا وشربوا اسلفتم بما اسلفتم في الايام الخاليه وامما من اوتي كتابه بشماله فيقول وامما من اوتي كتابه بشماله فيقول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 سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوه إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ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 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين مِنْهُ أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ